أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم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 وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إننا وجدنا أبا على أمه وإنا على آثارهم قالت دون قال اولم جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ابصرتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براهيم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 ولولا ان يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبويوتهم أبواب وسرعا عليها يتكئون وزخرف وإن كن ذلك لما متى عل الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.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 وَنَادَى فِي الرَّعُونَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَنصِدُونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو مَا ضَرَبُوهُ لَكِنْ لِجَدَلٍ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ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 ولم جاء عيسى بالبيينات قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن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 هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخ الاو يوم يذب بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بخفاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وفيها ما تشتهيه الان وصَوَّتَ لَذُّ الْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ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 اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فاننا مبرمون ام ابرموا امرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلا ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد. فانا اول العابدين سبحان رب السماوات سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون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 وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم السائل وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من الشفاع إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا ربي إنها واصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون